حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة للقاري شيخ محمد صديق المنشاوي أرسل بها إلى البرنامج المستمع عفيفي يوسف عفيفي من العمرانية بمحافظة الجيزة سجلت هذه تلاوة من ليبيا في عام 1960 أخوة الإيمان والإسلام نعيش الآن مع هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة ال عمران للقارئ شيخ محمد صديق المنشاوي من الشيطان I'm <laughs> Let's go. We can كذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تأسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران تلاها علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي وهي من التسجيلات النادرة أرسل بها إلى البرنامج المستمع عفيف يوسف من العمرانية بمحافظة الجيزة سجلت هذه التلاوة من ليبيا في عام 1906